وَهُوَ الذي أَ شَأجًا النَّاتِ م عروشَاتِ وَغَيرَ مَعَروشاتِ وَنَّخلَ وَزَّرع مُخْتَلِفًا أُكُلُ وَزَّتُونَ وَرُّم م نَ مُتَشابِهَا وغير متشابه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 وِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا فَيَن حَرّ وَمَأْمِرٌ فَيَيْن أَمَّ اشْتَمَلَت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْن نَدْبُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آه حَروى م أَمِلئُ فيي أَمشتَمَلَ عَلَهِ أَحام الأُ فينِ أَمكُ تُم شهَد أَذ وَصَّكُم اللههُ بهذاَا فمن أأَظلَم مِم مَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن رب بَكَ رَغُورُ الرَّحِيم وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعض ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آمَنَّا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ قهَلَّ شهَدَا أَكُ الذيينَ يَشحَدونَ أَ اللهَّه حَمرُ مَهَا فَإِن شَييدوا فَلَا تَشحَد مكُم وَلَا تَتَّبِع أَهُو الذيينَ كَذَّبُوا بِآيكِنَا وََّينَ لا يُؤمنِونَ بِالآخَِةِ وَهُُم ربهم يعدلون